وقد خصص الباب الأول من هذا الكتاب للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن الكريم يعني كيف تتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن الكريم أي من خلال الآيات الكريمة التي تتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بصفته رسولا بصفته شاهدا بصفته بشيرا بصفته نذيرا بصفته رحمة بصفته داخل قن عظيم بصفته يعني الصفات الكثيرة لوالدة في القآن الكريم وهذا منهج منهج من نسبة القاضي القادة عياد رحمه الله تعالى منهج رائع جدا ولم يسبق إليه القاضي عياد بهذه الطريقة لم يسبق إليه أي لم يسبق إلى أن خصص القآن الكريم كمصدر من مصادر السيرة تأخذ منه السيرة النبوية نعم لا تتكلموا في القرآن الكريم وعلاقته بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن كما تقول السيدة عيشاء رضي الله تعالى عنها ولكن أن يكون مؤلفا هكذا فيأخذ الآيات القرآنية التي تتحدث عن الرسول فيقول لك هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن الكريم يعني لم يسبق إليه الإمام القادر عياد رحمه الله تعالى وقد وصلنا في هذا الباب الباب الأول إلى الفصل العاشر اللي نوجع له فصولا عشرة الفصل العجل. هذا الفصل خصصه لذكر مجموعة من الإكرامات مجموعة من الإحسانات مجموعة من المينا من الله عز وجل بها على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يمن بها على غيره بمعنى مجموعة من الخصائص هذه تسمى خصائص الأمور التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تكون لغيره من الأنبياء أو تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تكون لغيره من أمته أي لسائر الناس تسمى الخصائص من هذه الخصائص يقول الإمام القاضي ياد رحمه الله تعالى من ذلك ما قصه الله تعالى من قصة الإسراء في سورة سبحان والنجم ومن طوت عليه القصة من عظيم منزلته وقربه ومشاهدته ما شاهد من العجائب من ذلك ما قصه القرآن الكريم من قضية الإسراء والمعراج وقل الإسراء في سورة الإسراء في سورة سبحان والمعراج فيه في صورة النجم لأن القرآن الكريم تحدث عن الإسراء وتحدث عن المعراج ولكنه تحدث عن الإسراء في صورة وتحدث عن المعراج في صورة أخرى إذا فهما مؤجيزتان مش مؤجزة واحدة وإنما مؤجيزتان مؤجزة الإسراء ومؤجزة المعراج وكل واحدة من هاتين المعجزتين انطوت على معجزات إن كل واحدة فيها داخلها معجزات فالإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والمعراج من المسجد الأقصى إلى سدره المنتهى إلى ما فوق سبع سماوات إذن من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى له مصطلحه الخاص ما هو؟ آل الإسراء ومن بين المسجد الأقصى إلى ما فوق سبع سماوات له مصطلح الخاص المعراج نحن نقول الإسراء والمعراج نجمعهما في نسق واحد لأنهما كان في, نسق واحد لأنهما كان في وقت واحد أسرى به الله عز وجل من مجل الحرام إلى مجل الأقصى ثم عرج به من مجل الأقصى إلى ما فوق سبع سماوات القد عيده فقط أن أن أن يقول لنا إن الله عز وجل أكرم نبيه بهذه بهاتين المؤجيزتين إكراما ليس بعده إكرام هذا لم يكن لأي نبي من الأنبياء أن يعرج به إلى البارئ جل وعلا بل كان الأنبياء كلهم كما في حديث إسراء إذا رجعت وليفة في الكتب ديال الحديث ديال السيرة النبوية وكتب الحديث أن أن الأنبياء ينتظرون مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وأن الملائكة الذين كانوا على أبواب السماوات ينتظرون مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى هذه الرحلة مشجلة عندهم وينتظرونها بين الفينة والأخرى لمن يتسنون امتى يكون هذا الزائر هذا ولهذا يقولون أوقت بعيت إليه أو قد ورسل إليه يستفتح جبريل عليه الصلاة والسلام سماء الدنيا فيقول له الملائكة من قال جبريل قال هو من معك قال محمد قال وقد بعث إليه بمن هل وصل وقت هذه الزيارة فكانت هذه الزيارة للنبي صلى الله عليه وسلم بمنزله لاستجابة لدعائه في الطائف تسمعون بدعاء الطائف المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قريشا إلى دين الله عز وجل لم تستجيب إلا قليل منهم ذهب إلى الطائف والطائف تبعد عن, المدينة عن مكة بسبعين كيلومترا تقريبا ذهب إلى الطائف لعل أهل الطائف يقبلونه وينصرونه ويؤيدون دعوته فردوا عليه اقبح رد وأغروا عليه سفهاءهم وسبيانهم وعبيدهم فأدموا قدمي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين مطاردين وبين مهاجمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إلى من تكيلني إلى عدو ملكته أمري إلى قريبين يتجهمون أم إلى عدوين ملكته أمري بمعنى هدو طاردوني وهدو طاردوني وأنا بين القريتين القرية المذكورة في القرآن الكريم لولا أنزل هذا القرآن على رجلين من القريتين عظيم المراد بهم المكة والطائف فقال له فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى من تكيلني إلى هؤلاء الذين طاردوني أمي هؤلاء الذين قابلوني بي بيعني مقابلة سيئة وأردوا علي أقبح رد فالله سبحانه وتعالى أسرى به فكأنه قال له بلسان الحال أكلك إلى نفسي أنا وكيلك انا إذا كنت مطاردا من هنا وهناك فأنا أرفعك إليه فرفع الله عز وجل إليه واحتضنه واحتضنه الله سبحانه وتعالى في السماوات العلام. وخاطبه الله سبحانه وتعالى خطابا مباشرا على ما يقوله علماء الحديث في كثير من, من, من الروايات خاطبه خطابا مباشرا في ليله الإسراء والمعراج قوله سبحانه وتعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى قالوا هذا الوحي هذا في, وحد في وحد ما في الواسطة أي ما في جبريل الله إلى عبده وحد التفسير أخر فأوحى الله إلى جبريل وأوحى جبريل للمحمدين صلى الله عليه وسلم ولكن الذين يقولون هذا الوحي ما فيه واسطة يقولون إن جبريل لما بلغ بنبي صلى الله عليه وسلم السماوات العلا قال لو تقدم نحن لا نخترق هذا هذا الحاجب ولذلك سمي هذا المكان سدرة لمنتهى إليها ينتهي الملائكة ولا يتجاوزنا نبي صلى الله عليه وسلم تجاوزها قال اذا لما تجاوزها فلم تكن هناك وسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى في مخاطبته ذاك انا قد خاطب موسى على جبل الطور أولا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم عند السيدة إلى وكلم الله موسى تكليما في الطور في جبل الطور في سيناء فكانت في الإسراء والمعراج بمثابته الاستجابة لهذا النداء إلى من تكلني كلك إلى نفسي والله يعصمك من الناس لا أكلك إلى قريش ولا أكلك إلى الطائف ولا اكلك الى اي ولكنني أكلك إلى نفسي أنت الي أنت مني و... الي هذه خلاصة ما يريد أن يقوله القديس في هذه القصة ولا يريد أن يسرد أن يسرد علينا القصة وهي مشهورة في إعلان ومعلومة ولكن لا بأس أن لا بأس أن نشير إلى بعض محطاتها هذه هذه الحادثة كانت بين الرجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وهجرته لما رجع إلى الطائف بقي له إلى الهجرة يعني نحو سنتين تقريبا فاسري به كيف نزل عليه الملك جبريل عليه الصلاه والسلام وشق صدره الشريف وأفرغ فيه طسطا من الحكمة والإيمان ثم بالبراق يصفه البراق يصفه علماء بي بدابة فوق الحمار ودون البغل طبعا لا هي لا هي بغل ولا هي الحمار ولا دونهما ولكن فقط لتقريب المعنى فشي قربوا لك المعنى أما البراق رأى شيء حاجة خارقة للعادة آية من آيات الله عز وجل ورد في بعض كما سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى في بعض الأحاديث أنه ركبه الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لما جئ البراق انتفض انتفض بمعنى يرتعد وارتعش واضطرب فقال له جبريل اسكن فما ركبك أحد خير منه اسكن فما ركبك أحد خير منه فقال العلماء إذن كانوا يركبونه ولكن لم يركبه خير من الرسول صلى الله عليه وسلم فسكن البراق ودع له النبي صلى الله عليه وسلم يكون معه في الجنة قال فاسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فلما وصل المسجد الأقصى وجد الأنبياء هناك قد جمعهم الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فتقدم بهم وصلى بهم اماما من هنا سمي امام الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وربط براقه الداب بعدي ربطه النبي صلى من حلقات الحائط المعروف بحائط البراق سمي حائط البراق وسمي حائط المغاربه والان سموه ماذا حائط المبكى وحاش ان يكون حائط المبكى هو حائط البراق لان النبي صلى الله عليه وسلم ربط فيه البراق وسمي حائط المغاربه لان كانت بجانبه حارط المغاربة واحد الحارة وحد الدرب شروه المغاربة المغاربة اللي كيمشيو الحج يعني الأثريال التجار ديال, ديال المغرب كيشيرو ثم البيوت ويقفونها في سبيل الله للزوار كيشير البيت ويجعله وقفا في سبيل الله فمن جاء للزيارة يعني يسكن هناك أياما ثم يرحل حتى شروا هد, هد الحي كله فسميه حي المغاربة وحارط المغاربة وحي المغاربة على كل حال؟ لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالانبيه واقر له بالامامه جاءه جبريل عليه الصلاه والسلام بانيه ثلاث يعني ثلاث الاواني اناء فيه خمر واناء فيه ماء واناء فيه لبن فخسر النبي صلى الله عليه وسلم الإناء الذي فيه اللبن فقال له جبريل عليه الصلاه والسلام لقد قد اختار الفطره او اصبته الفطره بعض المحللين ديال الزمن ديال العصر ديالنا نحن ايه قالوا تماشر بالنبي صلى الله عليه وسلم شي حاجة اللي يمكن تساعدوا خارج الغلاف الجوي عندما يخرج مين من الغلاف الجوي خصوا لكوسيجينيك خصوا هذي كل قنينة اللي كي هزوا هذي غزاة الفضاء سواح القنينة يكون فيها لكوسيجين تيرجع قالوا تماشروا شي حاجة عشي مادة على كل حالنا ما ديش ندخل هذا المعجزة والمعجزة لا تأثير فيها للأسباب، ولا تأثير فيها للزمان، ولا تأثير فيها للمكان. المعجزة هي خرق للعادة، شجر مألوف، تخرقه، تخرج حياة من الميت يضرب سيدنا نصر عليه وسلم يضرب الحجر تخرج منه ناقة، وهذا ليس عادة، تخرج الناقة من. يرقم وصل عصافى تصبح حية تسعى، هذه ليس عادة، هذه خرق للعادة. فخروج النبي صلى الله عليه وسلم من الغلاف الجوي من الأرض إلى السماوات العلى خرق للعادة عطل عقلك وعطل تفكيرك وقل آمنت بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وبما أخبر به القرآن الكريم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا فوجد فيها آدم عليه الصلاة والسلام فقال له مرحبا بك مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح فسماه نبي وابن ثم عرج به إلى السماء الثانية فوجد فيها يحيى وعيسى عليه الصلاة والسلام فسلم عليهما وردى عليه السلام وقال له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح على شو مجروج مكان واحد لماذا هو مجلوج؟ لأن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل فيبقى فيه إحياء يعني وجد في كل سماء نبيا إلا أن السماء الثانية وجد فيها نبيين لان واحد غير ينزل. سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان عرج به للسماء السماء الثالثة فوجد فيها يوسف عليه الصلاة والسلام قال فإذا هو قد شطر جمال أهل الأرض أعطى الله عز وجل نصف جمال أهل الدنيا بعض العلماء يقولوا نصف, نصف جمالي زمان أهلي, أهلي زمانه يعني الناس ديال الزمان دياله باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم أجمل من, من يوسف عليه الصلاه والسلام بعض العلماء يقول على اطلق على كل حال ثم عرج به إلى السماء الرابعة فوجد فيها إدريس عليه الصلاه والسلام فرحب به وقال له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح في السماء الخامسة وجد هارون عليه الصلاة والسلام ورحب به بالأبي النبي الصالح والأخ في السماء السادسة وجد موسى عليه الصلاة والسلام ورحب به بالأخ الصالح والنبي الصالح في السماء السابعة وجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد أسن ظهره إلى البيت المعمور وحوله صبيان المسلمين الذين فوق قبل الحنز قبل البلوغ فرحب به وقال له منحباً بالنبي الصالح والابن الصالح إذا آدم وإبراهيم سمياه بالابن الأخرين سموه بالأخ فكان هذا الحديث وهو حديث صحيح في البخاري وغيره من كتب السنة فكان دليلا صريحا على أن النبي صلى الله عليه وسلم من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام طبعا بواسطه إسماعيل نسل إسماعيل وإسماعيل طبعا هو ابن إبراهيم لا نقاش لا نقاش في ذلك فيكون عندما نقول إبراهيم أبو الأنبياء دخل فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو الأنبياء أي أنبياء بني إسرائيل وغيرهم الذين هم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال لي جبريل عليه السلام تقدم فنحن لا نتجاوز هذا المكان قال النبي صلى الله عليه وسلم فتقدمت إلى سيدرتي لمنتهى فيدا هي شجرة نبقها نبقها نبقي إيه نبقي ثمر ديالها نبقوها كقِلال هاجر هاجر واحد لما كان في اليمن معروف بصناعة القِلال قلة لقدرة لكن نبقي ديالها بحال لقدرة ديال ديال هاجر يعني إيش حاجة كبيرة و... و... وورقها كأذان لفيلا الورق ديالها بحال أذان ديال ديال لفيلا يعني الأوراق ديالها كبيرة ووالثمر ديالها كبيرة قال فغشيتها ألوان لا أدري ما هي غشيتها ألوانا لا أدري يعني معناه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدرش يصف هذه الشجرة اللي شاف اللي هي استدارة المس... ما يقدرش يصفها لما فيها من الألوان الزاهية والمختلفة والمتنوعة كما قال الله عز وجل فغشاها ما غشا أي غشا هذه الشجرة ما غشاها من الألوان فقدرش النبي صلى الله عليه وسلم قال قال قال فأوحى الله عز وجل إليه بأمور من بين هذه الأمور أوحى الله عز وجل بيلي بحواتي صورة لبقره امن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله الى آخره او الله عز وجل إليه صلى الله عليه وسلم هناك بعض المفسرين يقولون نزلت فاتحة الكتاب مرة ثانية مرة أخرى في الى الى الى الله عز وجل الى بفرض الى الخمس بالصلوات الخمس وهي خمسين فرض الله عز وجل عليه خمسين صلاة مش حركة تصليوا انتوما مش خمسين ولا خمسين نعم لا خمسين هيك تصليوا في الوقت او اضربها في عشر الحسنة بعشر امتارها لأن الله سبحانه وتعالى كان قص النبي صلى الله عليه وسلم كان قص من خمسين توصلت خمسة فقال له قد امضيت فريضتي وخففت على عبادي يعني ذلك الشيء اللي قلت لك وهو هو خمسين ولكن خففت نقصان في العدد ولكن ما كانش نقصان في ايش في الأجر والثواب قد أمضيت فريضتي وخففت على عبادي فمن صلاها في الوقت فهي خمسون في الفعل خمسون في الفعل وخمسون في الثواب والأجر من بين ما ينبغي تنبيه عليه في هذا المقام هو الخطاب الذي جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الله سبحانه وتعالى لان سيدنا جبريل عليه قال له اثني على ربي، سلم على ربيك اش غنقول له سبحانه اذا بغينا نسلم عليه نقول السلام عليكم الله هو السلام لان نقول السلام على فلان بمعنى أمان الله على فلان ولكن الله سبحانه يقول امان عليك واش كيخاف منه؟ السلام على الله أو تحية الله هو ماذا؟ هو مدحه والثناء عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم التحيات لله الزكيات لله الطيبات الصلوات لله هكذا كنت تقول ليك ولكن ينسي صيغة أخرى, أخرى تشهد فيه اكثر من 12 صيغة ولكن الصيغة المشهورة المعتمدة في عمل اهل المدينه وعلمها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه للناس اعلمين بر هيات السيره التحيات لله الزكيات لله الطيبات الصلوات لله العراقيون يعني المذهب المذاهب العراقيه كالمذهب الحنبري والمذهب الشافعي اللي بدا في العراق والمذهب الحنفي يرجحون روايات اخرى من بينها روايات عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لوالدها في الصحيح البخاري ماده فوالدها في مؤطى الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه إذا ندى هو التنع نبي صلى الله عليه وسلم قال تحيات لله زكيات لله الطيبات والصلوات لله الله سبحانه وتعالى رد عليه ما قال لي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته عاود رد النبي صلى الله عليه وسلم قال أراد أن يشرك أمته فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقالت الملائكة وهم شهود لهذا اللقاء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هنا ينتهي التشهد عبارة عن حوار قد أجري أو تحايا تبودلت بين الله ورسوله ليلة الإسرائيل والمعراج التي فرضت فيها الصلاة فخلدها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الفريضه أي في الصلاة فعندما تكون في التشاهد ك... فكأنك في في المعراج فكأنك في المعراج حيث تحيي الله سبحانه وتعالى بما هو أهل له من التحايا وتصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتشهدوا بما شهدت به ملائكته بأن لا إله إلى الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجع النبي صلى الله عليه وسلم من رسل ألغة والمعراج وأصبح في مكة كأن شيئا لم يكن بعد الروايات تقول أصبح النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولم يبرد المكان الذي نام فيه المكان لفشن أهتم النبي صلى الله عليه وسلم باقي سخون فأراد أن يحدث الناس بهذا الأمر لنما امره بتبليغ واذا حدث شيء من من مثل هذه الامور لا بد من تبليغه فقالت له ام هانئ بنت ابي طالب اخت سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قال له يا رسول الله انهم كذبوك فاذا اخبرتهم بهذا الامر سيكذبونك اكثر يعني غيزيدوا في التكذيب يعني هذا الامر ما يقبله العقل قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أخبرنهم عنده واحد العزم واحد اليقين بعد أن طرد من مكة ومن الطائف ودخل إلى مكة على جوار المطعم بن عدي على أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى مكة على أن لا يقول الحق ولكن وش النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسكت على الحق إنما وجهد عوته إلى الخارج وجهد عوته إلى القبائل الأخرى إلى أهل المدينة وغيرهم من القبائل العربي ولكن في هذه المرة وفي هذا الوقت الذي قالوا له لا تحدثنا بشيء مما كان مما كنت تراه أو مما كنت تدعيه على حد زعمهم لابد أن نبلغهم هذا الأمر فذهب إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم لقد ذهبت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورجعت في هذه الليلة لاحظوا معي الرسول صلى الله عليه وسلم ما كل شيء أعطاهم غير شويه قلش من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى سدارة المنتهى أعطاهم عرض، أرض أرض أعطاهم أرض جو أعطاهم غير من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى نحن الناس نرتبكوا كيف تذهب إلى هناك وترجع في ليلة واحدة ونحن نضرب أكباد الابل شهرا دهابا وشهرا ايابا شرف في الذهب وشهر في الرجوع أنت تدعي أنك ذهبت؟ قال لهم ما كذا كان فبينهم ساكت ما يقدرشه بينهم من, من يصفق سيزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم بعضهم قال خلصنا نشوف هذا أبو بكر اللي كان يدعم دائماً هذا الرجل هذا خلصنا نشوف التهوى الموقفة يلوف هذه هاد القصة هذه ذهب إلى أبو بكر ولم يكن حاضراً قلت أبو بكر ما كانش حضر في هذا هذا التصريح الأول للمعجزة أتدري ماذا قال صاحبك قال ماذا قال قال إنه يزعم أنه ذهب إلى المسجد الأقصى ورجع من ليلته قال لي أبو بكر رضي الله تعالى عنه أو قد قال ذلك فقط يستبت من السند وشهدك لم صح ولا لا قد قال ذلك قالوا نعم قال ذلك قال إن قال ذلك فقد صدق صدق انتهى ومن ثم سمي الصديق رضي الله تعالى عنه أرضه. قالوا كيف تصدقه ونحن نضرب أكباد لي بلي شهرا وأكباد لي بلي شهرا في الرجوع أصدقه فيما هو أبعد من ذلك يحدثني بخبر السماء وأصدقه أفعل أصدقه في هذه الأمور التافية هذا شيء بالنسبة لسيدنا أبو بكر أنا متجاوز يقول لقال الله عز وجل فقولوا صدق الله ورسوله وأنتم تريدون أن تشككوني في في عقيدته فلما قدروا شيء اردع عليه؟ العنصر دياله من بيني أو من في مقدمتهم سيدنا أبو بكر قالوا له إن كنت في لمجد أقصص فهو لنا فنحن كنا هناك يعني بسببه التجاره والسفر الى الى المعروفه اليوم تسمى غزه هاشم لان جدنا بي صلى الله عليه وسلم هاشم يعني كان يتجر كثيرا الى هناك وكان يعني يمونوا او يمونه التجار في ذهابهم ورجوعهم فسميت غزه هاشم لانهم يعتمدون عليه في رحلتهم الى, إلى, إلى الشام رحلات الشتاء والصيف رحلات الشتاء إلى اليمن لأن اليمن سخنة ورحلة الصيف إلى إلى إلى, إلى, إلى الشمال. صيفولنا. وش النبي صلى الله عليه وسلم لما أسرى به؟ وش مشابه باش يشوف يشوف الأبواب ويحسب النوافذ ويحسب الأحجار والأشجار ديال ال ولا مش اللي مهم الكبيره؟ شو المهم أكبر من هذا؟ ولكن ماذا مهم يتحدون؟ الله سبحانه وتعالى جل له المسجد الأقصى فيرعه. شو في له الله سبحانه وتعالى؟ قلب بل في المكان لفلاني وفي جانبه كذا وكذا وفي جانبه كيت وكيت فيصفه النبي صلى الله عليه وسلم حاجرا حاجرا وهو ينظر إليه أزال الله عز وجل الحجاب. معجزة خرّا ضمن المعجزة. أبو بكرين صدق سير رسول الله. كي يقول صدق سير رسول الله. صدق سير رسول الله. الخرين اللي كانوا فيه عرفوا هذه هاد هي هي هادك بقدرش يكدبو. لأن أبو أبو بكرين وهو من المسلمين كان هناك. وهم من المشركين كانوا هناك ما يقدروش يكد يقول له بابا كانت الشركة لكي يقول صاحبك ماشي وعدك النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش سمى كانش فى صحيح كان في, فى في اطراف الشام في ما يسمى ببصرة في الاردن اليوم ولكن ما وصلش لمقديس النبي صلى الله عليه وسلم في التجارة مش هى البصرة واحد المدينة يسمى مش هالبصرة. في العراق البصرة بصرة في الشام ولكنه لم يصل إلى بيت المقدس وهم يعلمون ذلك ومعارفين في الرحلات ديالهم شكون اللي كان في التماء وشكون اللي ما كانش فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأوصاف نكسوا على رؤوسهم وسقط في أيديهم واحد منهم بغير يلتقط زمام زمام المبادرة ويزيد في التحدي والتعجيز قال له وكانت قافلة هناك فأين تركتها قافلة ديالنا كانت في الشام وجات جاي في الطريق فين خلتها؟ وش نبي صلى الله عليه وسلم في البورق؟ يضع حافره حيث ما ينتهي بصره وش غير يبقي يشوف شكل لكين في الأرض أه؟ فين خلتها؟ قال لهم نبي صلى الله عليه وسلم وجدتها في المكان الفلاني وستقدم عليكم في اليوم الفلاني وسيقدمها جمل أورق عليه غرارة ثانية كيزيد النبي صلى الله عليه وسلم في التحدي فقط طلبوا المكان فين خلها؟ ويزيد لهم النبي صلى الله عليه وسلم التوقيت فلا تجي وشكون الجمل اللي يكون اول جمل عليهم في مكه ستقدموا في اليوم الفلاني وسيقدمها جمل او رق عليه غرارتين اذن موعدون ذلك اليوم سنووا ناس وصل الموعد اللي يضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا من بيوتهم وصعدوا جبال مكه ينتظرون افحام الرسول صلى الله عليه وسلم او معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم الى جاره معجزه إلى مجج فحمون نبي صلى الله عليه وسلم ولو قدر لهم ذلك وأنا لهم فعلا في اليوم الفلاني قال أحدهم هذه الشمس اذنت بالغروب ولم تأتي القافلة فقال له هذه القافلة قد طلعت وقد تقدمها جمل أورق فنكسوا على رؤوسهم مرة ثانية وسقط في أيديهم وذهبوا لحال سبيلهم يعني هذا بإخسار قصة الإسراء والمعراج التي أحدثت في نفس النبي صلى الله عليه وسلم قوة كبيرة ودفعة جديدة وجهر مرة ثانية بدعوته وعلم أن الله سبحانه وتعالى لن يتركه ولن, يعني ولن يترك المشركين من أجل أن يصلوا إلى مرضهم في صلى الله عليه وسلم هذا كله لخصه قضع يضفي سطرين يقول من ذلك ما قصه تعالى من قصه الإسراء في سورة سبحان وصورة النجم ومن طوت عليه القصة من عظيم منزلته وقربه ذكرناها ذلك قربه إليه قاب قوسيني أودنا وقربه ومشاهدته ما شاهد من العجائب ما شاهد سادات المنتهى ما شاهد المشاهدة المشاهد كثيرة جدا شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يقص النبي صلى الله عليه وسلم يقص من من مشاهد للاسراء والمعراج حتى مات يعني لم يقص فيه من واحد وانتهى الأمر يقص النبي صلى الله عليه وسلم في مشاهد الاسراء والمعراج حتى مات إذا رجعت مثلا تجمع في الكتب ديال السنه مشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم في الاسراء والمعراج راه جمع واحد المجلد ضخم جدا ليلة ليلة شحالة رايت ليله اسري بي رايت ليله اسري بي شحال جمع رايت ليله اسري بي راه جمع يعني مئات إلا لا تكون آلافاً من الأحاديث فأرى النبي صلى الله عليه وسلم أحوال أهل الجهنام أحوال أهل الجنة أحوال أهل السماء يعني كثير من الأحوال بدنا النبي صلى يقص منها ويقص منها ويقص منها حتى توفاه الله سبحانه وتعالى والتحقي بالرافيقي الأعلى ومن ذلك عصمته من الناس بقوله تعالى والله يعصمك من الناس قوله تعالى وإذ يمكور بك الذين كفروا وقوله تعالى إلا تنصره فقد نصره الله أي من ذلك الإكرامات والإحسانات والامتنانات التي من الله عز وجل على الرسول صلى الله والسلام أن عصمه من الناس لماذا القاضي عيد رحمه الله جاب ثلاثة الآيات وفي القرآن الكريم أكثر من من ثلاثة الآيات جاب فيه والله يعصمك من الناس والعصمته هي الحفظ والعصمته عصمتان عصمته هو من أن يرتكب المخالفات وعصمته من أن يؤذيه. الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم في قوله وفي فعله وتقريره ومعصوم في ذمه هو لحمه صلى الله عليه وسلم وجميع جوانب حياته العصمه لها جانبان عصمه الله من الناس من أن يوذوه وعصمه الله عز وجل له هو من ان يقول على الله عز وجل ما لم ينزل به ما لم ينزل به كان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى المدينه ونزل في دار أبي أيوب الانصاري اتخذ حارسا كل ليلة يحرسه واحد من الصحابة. فنزلت عليه والله يعصمك من الناس. لحينه خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال للحارسي إذا بلحارس سبيلك فقد عصمني الله. صرفه اللي سافنتم. لا عليك. والله يعصمك من الناس. الآية الثانية وإذ يمكر بك الذين كفروا ليس بيسوكا او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين هذه الايه تتحدث عن يوم الفصل بالنسبه لقريش مع الرسول صلى الله عليه وسلم هو يوم الفصل يوم الهجره وليله الهجره لان الهجره بالنسبه للحياه الاسلاميه فيصل بين عهد الذلتي وعهد العزه بين عهد الضعف وعهد القوه بين عهدي الاسراري وعهدي الجهر بين عهدي القله وعهدي الكثره وهكذا ولذلك انقسمت حياه النبي صلى الله عليه وسلم الى الحياه المكيه والحياه المدنيه واش النبي صلى الله عليه وسلم مكيا ولا مدني مكياا ابتداء ومدنيا انتهاءا وانقسمت وانقسم القران الكريم الى مكي ومدني السور المكيه والسور المدنيه وانقسمت السيرة النبوية إلى الفترة المكية والفترة المدنية وانقسم التشريع في ذاته إلى تشريع ما قبل الهجرة هو التشريع العقائد وإحوال القيامة يعني العقائد كيرسخ العقائد بصفة خاصة وإلى زمن تشريع والبيوع والأنكيحة وإحوال الشخصية وما إلى ذلك الأشياء الذي نزل كله فيه في المدينة المنورة إذن فهذا اليوم له, له تأثير في رسالة الإسلام بصفة عامة من جميع جوانبها المشركون تآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبتوه يعني يحبسوه أو يقتلوه أو يخرجوه ولكنهم بالنسبة للتثبيت أي الحبس ما عليه قالوا غادي نحبسوه اليوم وغدا وغايجي الناس اللي تعاطفين عليه ويدفعوا عليه ويخرج. إذا هذا مش حل شنو الحل الحل نخرجوا يمشي في حالته فيما ما يمشي يمشي مشي نردول نسحب منه الجنسية خورنا قائل لا غاي مشي والخلق بلا والكلام ذي حلو والناس غاي تعاطفوا معه وغاي يجو ويهجموا ويه علينا وش هو الحل قال لي موبو جهل نجمع من القبائل القرشية من كل قبيلة شابا يجتمعون عليه ويدربه وضرب رجل واحد فتفرق دمه في القبائل فلا تستطيع بنو هاشم ان ياخذوا منا ان يعني ان ياخذوا من الثاره فيردون بالديه نعطيهم الديه احنا نخلص لهم الديه ولكن باش ياخذوا منا شيء واحد يقتلوا لا شيء حاجه ما ما يقدروش يعني ما يقدروش يتقتلوا مع القبائل العربيه كلها قال لهم الشيطان هذا هو الراي لان الشيطان حضر جاءهم الشيطان في صوره شيخ نجديين شيء واحد من جم نجد جيت نجد قال يوم هذا هو الرأي اتفقوا على أن تكون ليلة معينة هي الموعد واجتمعوا على باب الرسول صلى الله عليه وسلم فنزل جبريل في نهار ذلك اليوم يعني قبل المساء فنزل جبريل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في الليل هو أبو بكر من رضي الله تعالى عنه وقرأ على هؤلاء الناس وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون ووضع التراب على رؤوسهم كنيسًا عن ماذا عن أنا كان هنا ماشي ما خرج من باب خرى أنا خرج من هنا فوضع التراب على رؤوسهم الناس ينتظرون ما سيسفر عنه هذا الليل الطويل بالنسبة لهم فإذا بهم قد فوجئوا بالتراب على رؤوسهم. أبو جهل يقول لهم هذا تفعلون قالوا ننتظر خروج محمد قال وهذا التراب الذي على رؤوسكم من الذي وضعه فعلوا هكذا فإذا بهم ففشلوا فشلا ذريع عند أيدي طارت طائرتهم وقامت قيمتهم يبحثون عن نبي صلى الله عليه وسلم وقالوا من جاء به حينا وميتا فله مئة ناقة والقصص طويلة كما تعرفون شيد عندنا من الذي عصمه وحفظه الله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليس بيتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون واش نقتلو واش نحبسوه هذا مكر هذا تأمر ويمكر الله واش الله سبحانه وتعالى ماكر أه؟ ما سبحانه وتعالى ليس بماكر ولكنه يجازي الماكر على مكره هذا هو ويمكر الله إذا اشتبه هذا المصطلحات لا تشتبه عليك معنى مكر الله جزاؤه للماكرين معنى استهزاء الله أي جزاؤه للمستهزئين يستهزئ الله ست. نعم يلسل يلس. مأتي يلس. الكيد يلس هم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا الله سبحانه وتعالى لا يكيد ولكن يجازي الكيدين على كيدهم وهكذا فهدف اللغة العربية فالبلاغة العربية يسمى المشاكلة المشاكلة يعني أن تضروا أن تضروا تذكر كلمة في جانب كلمة أخرى في جانب كلمة أخرى ليست معناها ولا دلالتها ولكنها ذكرت في جانبها فسميت باسمها كما في قوله تعالى وجزاء سيئة ما يمكنش وش مقبولة عندكم وش مقبولة الله سبحانه وتعالى يقول يدفع بالتي ما شيد يدفع هي أسوأ إدفع بالذي أحسن بمعنى إذا اساء إليك شخص ماذا تفعل أنت تحسنه إليه هذا هو المنهاج ولكن كيف نفهم وجزاء سيئة سيئة مثلها شيء أحد الضمانين أنا ألطموه لا المقصود بالسيئة الثانية هي الجزاء وجزاء سيئات جزاء مثلها جزاؤها والمقصود بالجزاء هنا العدل جزاء السرقه قطع اليد واش قطع اليد سيئه ولا مجسيئه اذا لكن حاكم المسلمين مثلا قطع يد سارق واش ذا السيئه ولا ذا الحسنه حسنه, حسنة. ماشي سيئه ولكن ذكرت في جانب السيئه فسميت سيئه الزاني الزنا سيئه ولكن رجم الزاني سيئه مثلها لا الجزاء هذا جزاء وهكذا دولك يعني كل كل الحدود الشرعية الجريمة هي تسمى الجريمة وتسمى سيئة لا نقاش في ذلك ولكن جزاؤها سمي في هذا السياق سيئة من باب المشاكلة وجزاء سيئتين سيئة مثلها أي جزاء يساويها مش جزاء يفوقها أو يقل عنها ولكن جزاء يساويها استدلوا قالوا البلاغه علم البلاغه للمشكله بقول الشاعري قال اقترح شيئا نجيد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبه وقميصه هو هذا انسان جاي من برا الاخرين قالوا ليه اقترح شيئا نجيد لك طبخه اصرح شنو بغيتي شنو بغيتي تاكل قال لهم يطبخوا لي, لي جبه وقميصه انا اضرني البرد ماشي الجوع <تصفيق> يعني ماشي الجوع فقط هو اللي كيضر الانسان كيضر الجوع و كيضر البرد اول شيء كيخص كي هو ان هو يستدفي يسخن رسو من البرد ولكن لما قالهم اقترح شيء انه يجيد لك طبخه قلت لي لجبة انا ما قميصه شمغي يقول هو ينسجوا ناسج او لا خيطوا الخياطة خيطوا للجبة او لا نسجوا للجبة ولكن لما ذكر الطبخ دوكر الطبخ من باب المشاكلة من باب المشاكلة نعم اذا الله سبحانه وتعالى لا نصفه بالمكر ولكن عندما يجيء مكر الإنسان نقول ويمكر الله أي ويجازي الله عز وجل الماكرين على مكرهم ولذلك قال وهو خير الماكرين معنى خير الماكرين لأنه ليس في فعله في في في في ظلم ويجازي الماكر وهو خير منهم لانه يجازيهم على ما فعلوا ولم يكن ولم يكن المكر منه ابتداء ولم يكن المكر منه ابتداء لا ثالثه في هذا الباب الا تنصروه فقد نصره الله اذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا هذه الايه في السياق ديالها نزلت بغزوه تبوك في غزوه تبوك وغزوه تبوك هي اخر غزوه غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن هذه الغزوه التي هي اخر غزوه غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر فيها المنافقون بظهور يعني مفضح فضحهم الله عز وجل وتخلفوا عن الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال لهم القران الكريم لا تنصروه وهو في كثرة فقد نصره الله وهو ثاني اثنين ذهما في الغار إلا ما بغيته تنصره هذا السيد في آخر مراحل حياتي غزوه التبوك يعني السنة تاسعة للهجرات قريبة فقد نصره الله عز وجل في ليلة الهجرة ولم يكن معه إلا رجل واحدا بمعنى متعد براسك أتقول إلى ما نصرت الرسول غير يرجع اللور ولا ما ما ينجحش. إلآن صرت الرسول ولكن صرت راسك. النزبل كيدوا. إلآن نصرتي الرسول صلى الله عليه وسلم. وش فعلنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يستحق منا النصرة. النصرة ولكن بأفعالنا قبل أقوالنا. ننصره بيش؟ بامتثال سنته. قبل أن ننصره باللافتات الشعارات. نصر النبي صلى الله عليه وسلم بامتثال. فمن اتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد نصره. ما شى غير لافتة؟ نر الله في تاو وننديد بمن يسئل النبي صلى الله عليه وسلم في الرسوم وفي الجرائد وفي الكتابات وما إلى ذلك ومن بعد نرجع بالصلاة نرجع بالمنصّل إحنا أن نحن الذين نسئو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وليس الذي لا يؤمن به أصلاً حلا ذلك ركين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حلا ذلك لمشي مسلم ويذي النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وشعره وقوله وإشاعاته الهكيين فعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبالي بهم ولكن لك يهموه هذو الذين يدعون أنهم من أمته واش باتباعه عملا إذن إلا تنصروه فقد نصره الله إذ خرجه الذين كفروا ثاني أثنين ادهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وهذه أيضا في سياق الهجره بمعنى ذكرهم بواحد ذكرهم بواحد اليوم تواحد منهم ما كانش ما بغيتش اليوم تمشي التابوت وتنصروا هذا الرجل هذا رهنصر الله عز وجل وهو وحيد مع صاحبه في الغار بمعنى ان هذا منصور من عند الله سبحانه وتعالى من بين هذه الخصائص التي ذكرها القاضي عياد رحمه الله تعالى في هذا الفصل العشر، قال وما دفع الله به عنه في هذه القصه من أداهم بأدت حرّيهم لهلكه وخلوصهم من الجين في أمره والأخذ على ابصارهم عند خروجه عليهم يعني اخذ على أبصارهم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الله على أبصارهم وذهولهم عن طلبه في الغار أصل الغار ولكنهم مقدرش يحضرش ويا يحضرش ويا يشوفه، آه أصل الغار النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا بكر يا رسول الله لو طأت أحدهم رأسه لا رآنا كل غير شيء واحد أحد الرأس وغيشوفنا قال له النبي ما تقول في اثنين الله ثالثهما قال لا يخافان شيئا يا رسول الله قال إذن لا تحزنين الله معنا فانصرف المشركون بدون أن يصلوا إلى أدى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ونزول السكينة عليه فانزل الله سكينته عليه وقصة سرقة ابن مالك الذي تبعه في في الهجرة أراد أن يأخدهم من أجل أن يأخد مية مئة ناقة، فكانت قدما فرسيه تسخف في الأرض، وما يقدرش يصل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقصة صرقة حسب ما ذكره أهل الحديث والسير في قصص الغار وحديث الهجرة، هو أحالك على على كتب السيرة وكتبي الحديث من أجل أن ترجع إلى هذه القصة. ومنه قوله تعالى إن أعطيناك الكوفة، أي من الخصائص التي خص الله عز وجل أبي أن أبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الكوثار والكوثار هو نهر في الجنة كيزانه يعني آنيته أوانيه كعدد في السماء. يعني شي حاجة لا حصر لا حصر لها ومأه أبيض من اللبن وأحلامنا العسل من شرب منه شربة واحدة لا يضمأ بعدها أبدا هذا هو العطاء شي واحد يعطيك شي باركة مغدليص تقلب عليه ثاني يعطيك لا قال لك إذا شربت شربة واحدة لا تضمأ بعدها ابدا في أي سياق جاء هذا العطاء في سياق التفاضل بين الدنيا والآخرة المشاركون قالوا إن محمد أبتر ولذا له ولا ذنوه مات ولذا له ولا ذنوه مات ولذا له ولا ذنوه مات هو ما شيخ للعقب الابتر هو الذي لا عقب له اللي ما عندوش اللي <تصفيق> ما لا عاقب البتراء هي الناقه التي لا ذنب لها اللي ما عندهاش والرجل الابتر الذي ما عندوش لا البتراء التي ما عندهاش المقدمه ولا ما عندهاش الخاتمه ياك كتعرفوا والمقال لمقال أبطار لمقال الذي ليس فيه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكتاب لما صليت فيه على الرسول صلى الله عليه وسلم وما قلت بسم الله الرحمن الرحيم فهو كتاب أبطار ومقال أبطار وجواب في الإمتحانات أبطار هيك جواب في الإمتحانات أبطار يعني إذا كنت تجيب في الامتحان. وومسميت الله عز وجل وما صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم وكتفني مجلس الشيخ كيف آه يعني بس ما يكون ابتر قول بسم الله الرحمن الرحيم صل على الله قالوا محمد ابتر ما عندوش ما عندوش العاقب فأنزل الله عز وجل انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر هذاك الشاني الشاني هو المبغض انسان فيه شنآن اي فيه بغض وحقد وحسد النشاني أكام هو الابصر ما معنى الابصر الابصر عن العمل الخير عنده في الدنيا أمال أم عنده في الدنيا أولاد ولكنه كفر بالله عز وجل كيف ستكون عاقبته ستكون عاقبته هي الخسران والعياد بالله ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أنزيد كلا إنه كان لاياتنا عنيدا سأرهقه سعودة والعياد بالله سيكون أبطر في الآخرة الناس غير بالعمل هو يجيب لا بالعمل هذا هو الحقيق الحقيقي أما الذي أعطاه الله عز وجل الكوثر فأعطاه حسن عظيمة وكبيرة جدا لم يعطيها لأحد من خلقه من سائر البشر نبيا كان او رسولا أو ملكا مقربا أو كيفما كان لم يعطي الله عز وجل هذه المنحة لغير النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله عز وجل أن يمنحني وإياكم شربة في هذا النهر العظيم في هذا الكوثر العظيم وأن يجعلني وإياكم من الواردين على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحوض فيفرح بنا الرسول صلى الله عليه وسلم لأننا نتذاكره ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم ونأخذه ونعمل بسنته في هذه الدنيا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرته يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من نصد بقلب سليم أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين